كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف والمهاد الفراش والمهد بمعناه وكون أصله مصدرا لا ينافي أي يستعمل اسما للفراش وقوله في هذه الآية الذي جعل لكم الأرض مهدى في محل رفع نعت لربي من قوله قبله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدى ويجوز أن يكون خبرا لمبتدا محذوف أي هو الذي جعل لكم الأرض ويجوز أن ينصب على المدح وهو أجود من أن يقدر عامل النصب لفظة أعني كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب في الخلاصة بقوله وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا لا يظهر هكذا قال غير واحد من العلماء قال المؤلف رحمه الله والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتدا محذوف لأنه كلام مستأنف من كلام الله ولا يصح تعلقه بقول موسى لا يضل ربي لأن قوله فأخرجنا يعين أنه من كلام الله كما نبه عليه أبو حيان في البحر والعلم عند الله تعالى وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين اربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده ومع كونها من الآيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على بني آدم الأولى فرشه الأرض على هذا النمط العجيب والثانية جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض أما الأولى التي هي جعله الأرض مهدا، فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الآية، وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا وقوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار والايات بمثل ذلك كثيرة جدا وأما الثانية التي هي جعله فيها سبلا فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات كثيرة كقوله في الزخرف ولئن ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وقوله تعالى وجعلنا فيها فجاجا سُبلا لعلهم يهتدون وقد قدمنا الايات الدالة على هذا في سورة النحل في الكلام على قوله وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأما الثالثة والرابعة وهما إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معا كقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم ونظيره في القرآن قوله تعالى في الأنعام والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا الآية وقوله في فاطر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها الآية وقوله في النمل ام خَلَقَ خلق السماوات والأرض وَأَنْزَلَ مِنَ من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه الايه وهذا الالتفات من الغيبه الى التكلم بصيغه التعظيم في هذه الايات كلها في انبات النبات يدل على تعظيم شان انبات النبات لانه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا لهلك الناس جوعا وعطشا فهو يدل على عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا وقوله في هذه الآية ازواجا من نبات شتى أي اصنافا مختلفة من أنواع النبات فالأزواج جمع زوج وهو هنا الصنف من النبات كما قال تعالى في سورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي من كل صنف حسن من أصناف النبات وقال تعالى في سورة لقمان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 ومما لا يعلمون الى غير ذلك من الايات وقوله شتى نعت لقوله ازواجا ومعنى قوله ازواجا شتى اي اصنافا مختلفه الاشكال والمقادير والمنافع والالوان والروائح والطعوم وقيل شتى جمع لنبات اي نبات مختلف كما بينا قال رحمه الله والأظهر الأول وقوله شتى جمع شتيت كمريض ومرضى والشتيت المتفرق ومنه قول رؤبه يصف إبلا جاءت مجتمعة ثم تفرقت وهي تثير غبارا مرتفعة جاءت معا وأطرقت شتيتا وهي تثير الصاطع السختيتا وثغر شتيت أي متفلج لأنه متفرق الأسنان أي ليس بعضها لاصقا ببعض وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وسلك لكم فيها سبلا قد قدمنا أن معنى السلك الإدخال وقوله سلك هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلا فجاجا يمر الخلق معها وعبر عن ذلك هنا بقوله وسلك لكم فيها سبلا وعبر في مواضع أخر عن ذلك بالجعل كقوله في الأنبياء وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وقوله في الزخرف الذي جعل لكم الأرض مهدى وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وعبر في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في النحل والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون لأن عطف السبل على الرواسي ظاهر في ذلك أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى